Hvala za mišljen uh...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 كنف و افا هو ان اجئ من ارضنا في سحرك يا موسى بلانا ايامك في صحاري Then, <laughs> then, أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فقد أفلح اليوم من